بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خواه مهربان إذا وقعت الواقعة كاته كروداوي غوري قيامة رويدا ليس لوقعتها كاذبة لروداني داهز دروغ ما نغنيا خافضة الضافعة نزم كروي كساني كو برسكر نوية بوكسي شيتر إذا رجت الأرض رجوا وبسَت الجبال بسَفَكَانتها باء مبثَّت كاتك زويه نلاي جولان بجولان يشتد وشاخ زور وركران بوركيردن وبون بتفوتوزي فرشو بلاو وكونتم أزواج ثلاثة و إيو دبنسيكم الله فأصحاب الميمانة ما أصحاب الميمانة. أنت ياران لا كم ياران وأصحاب المشآمة ما أصحاب المشآمة. وياران لا يتب كم ياران لا يتب. والسابقون السابقون. وبيش كوت وكان هرخويا نبيش كوتو. أولئك المقربون أواناً زيكاني بارق إخواء في جنات النعيم لبهشتاني برناز نعمتان ثلة من الأولين وقليل من الآخرين كوماليش زور لقلاني پيشنان وكما يكن لفاشينان لامتي محمد صلى الله عليه وسلم على سرر موضونه متكئين عليها متقابلين نسرقنا فو كرسي تنراو بالتون طال يطوف عليهم الدان مخلدون تازلاوي همشاي بسرياندا دقرين باكوا بن واباريق وكاس من معين ببرداخ سراحي وغلاسي فرل شرابي سرتاوي روان لا يصدعون عنها ولا ينزفون نسر يديشه نسر خوش ابن بي وفاكهه مما يتخيرون ميوهاتيش كخويان هلي بجيرن ولحم طير مما يشتهون وقوشتي هربالن ديك كحزي وحور عين كأمثال اللؤلؤ المثنون وحورياني تاوغشو بالك وقمرواريناو سدفوان جزاء بما كانوا يعملون أم بهرنا لباداشتي أو كردوانيك أنزامي أن أداء. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأذي ما. نابيستن لو بهشتان أداء. نقصي به دون تا بار كردن. إلا طيل سلام سلاما. سلاما. زجلو تيسلاو سلام كردن لا يكثري. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. و يا راني لاي راست كام يا لاي راست في صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود لجير سيبر داري صدري بيدرك و داري موزي هنراو بهش وموز وسيبري بردوام وماء مسكوب وآوي وآوي روان وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا منوعة وميوهات زور كهرجيس تواناب وقد غشنا كريء وفرش مرفوعة إننا أنشأناهن إن شاء وحريان بالا برز برز كأمة درست ما كردون بدروس كردن يا فجعلناهم ابكرا عربا اترابا لاصحاب اليمين وجيرومان بكسانه ابين داراني هاوتمنان بويران اليراس ثلثه من الاولين وثلثه كملت جزور لباسينان أمتي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وهاوريان لا يتب كم هوريان لا يتب في سموم وحميم لنا وجري ذو ذخو وظل من يحموم ولا سبر كل رجدان لا بارد ولا كريم نفينكو نكلتشي هيا إنهم كانوا قبل ذلك مترفين سنكبراستي براستي أمان لمو بيش خوشقو زرانبون وكانوا يسرون على الحنث العظيم وبردوانبون لسرقناها قورك هاوالدانان بوخوا وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ وَدَأَنُوث ود. آيا أقر مردين وبوين بخول واسثيرزيو آيا إم اي زندو أكرينوا أو آبائنا الأولون يا قل إن الأولين والآخرين لمجموع إلى مِقَاتِ يومٍ مَعْلُومٍ أي محمد صلى الله عليه وسلم بل يبجُمان همُّ بِشِنَانُ فَشِنَانٍ كُودَ ابْنُ لَجْوَانِ جِرَجِ دِيارِكَ رَوُدَا ثم إنكم أيها اللّونَ فاشان ايوا ايقوم رايان بيباوران لآكلون من شجر من زقوم بيقمان لبري درخت جقنمود دخون فمارئون منها البطون زاورج خوتان لبردكن فشاربون عليه من الحميم انزا اوي كلوي بسرداد خونوا فشاربون شرب الهيم دي خونوا تينو هذا نزلهم يوم الدين أمامي وانداري أواني لروج قيام الداء نحن خلقناكم فلولا تصدقون اي ما درست ما نكردون اي بو كان أفرأيتم ما تمنون ذا بيم أو او من ييكدي دي رجنة او من دال دانوا انتم تخلقونه ام نحن الخالقون اا اي ودرستي دكن يان ايمين بديهنرين نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ايمل نوتان دا مردن من دانوا وكاس پيج دا صلاة ايمنا على أن نبدل أمثالكم ونشئكم في ما لا تعلمون. كل زيّاتي أَو نوي تربيني ودروس تنبكين وبشواء كهيت لنا زانن. ولقد علمتم نشأة الأولا فلو لا تذكرون. سَيَنْبَخْوَ بِأَجْمَانِ أَو اتربوا بيناك أناو. أفرأيتم ما تحرثون زابين بلين أو توويك أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون آي يا اي مين ديروينين لو نشاء لجعلناه حطاما ما في كوبي کردنو پخش برهما پارس راوا لبرگردنوائیم برهما را رئی را پید راونيا بوهیس لسه انجا دستان دکر بخصی بیکلک اننا مغرمون. تتانود براستي زرل بل نحن محرومون بلکو لرزق ببشین اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ جَعَلْنَاهُ أو غَسَاقًا وَمَاءً عَذْبًا أَفَتَسْتَكْبِرُونَ عَنْهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ شَرَابٌ آخَرُ ۚ وَمِنْ ثَمَرَاتِهِ يَتَطَوَّعُونَ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا اگر بما وستايا دمان کرب آوة چيزور سفيري طال اتربوس فاسي خواناكن افرأيتم النار التي تغرون پيمبلين او غريك دايد جرسينن اأنتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون اا ايو داركيتان بديهناوا يا ايو بديهنرين نحن جعلناها تذكرة ومتاع للمقوين ام أو آگرمان كردو بها يدخروي آگري دوزخ وكردو كردو مانتهو كلق لورگرتن بوغشتيران بسبح باسم ربك العظيم زاكواتا يادی پروردگاري غوري خود بپاچیب کا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ جَا سوين بِي بَشويني حلحاتنو آوابوني أستيرکان وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ بَرَاستِ أَمْ سوين دَ أَغَرْ بِزَانٍ سوين دَ چِزَوَرْ جَوْرَيَا إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مكنون كبأغمان أما قرآنه تي قورو باريزا لنا كتابة تي شارا ودايا كلوح المحفوظة لا يمسه إلا المطهرون جيغل فريشتي باكان كاز دستي لنا داد تنزيل من رب العالمين نردرا وتخوار وللا ينبر وردقار الجهانيانا نردرا وتخوار أف بهذا الحديث أنتم مدهنون أي وبم قرانبا ورنا كن وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولذياتي سبازغزاري لسرازيتان أي وبورنا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 بلم إيه وإيه منا غير مدينين. أجر إيه وزندونا كرينا وPADASH نادرنا و. ترجعونها إن كنتم صادقين. أجر فأما إن كان من المقربين. إن ذا أجر أو كسيلا جان لا ي لن ذكر وريحان وجنّة نعيم أو حسان وو بوني خوش وبهشت فر لناز نعمة بوها وأما إن كان من أصحاب اليمين واقللها ولاني دستي راسبه فسلام لك من اصحاب اليمين او سلامتيو بي بوتو شونك تول يا راني دستي راستي واما ان كان من المكذبين الضالين برام اقلبه با وراني قمرا يان به فَنُزُلُ من حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ أَوْ مِيَانَ دَارِ يَكِيهَتْ جَارَ جَرْمَ وَتُنَأَّ وَدُزَخَ إِنَّ هَذَا لَهُ حَقُّ الْيَقِينِ بَرَعَسْتِ أَوْ سُورَةَ دَابَاسَ كَرَّ حَقُّ miyor ب Za bu بە